أفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالعُزَّ وَمَنَاةَ الثَّالِفَةَ الأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ سم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى امل للانسان ما تمنى فللله الاخره والا وكم ممن لك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى وما لهم به من علم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 هو أعلم بكم إذ آشكم من الأرض وإذ آت مأجنة في بطون أمماتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن التقا أَفَغَأْيَتَ الَّذِي تَوَلَّى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 وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَفْقَرَا وَقَوْمًا هُصِمَ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهُوا تَوَشَّاهَا مَا ثَفِئَ أَيَّ آلاء رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأُولَى أَذِفَتِ الأَذْفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَه